صلاة دحداه الى ما شيء شيء حقي يشغلك كاما مشغول لي عنها حقي دا باب النظر الا في لي باب يا في الصلاة صلاة دحداه الى ما شيء يشغلك كاما مشغول لي عنها صلاة دا حقي دا وحدث لي يحيى عن مالك عن القرمة بن أبي علقمة عن أمه هو يدي مكوري اللهم صل عليه تطلا عن امي هويدي وكوريه عن ان عائشه رزه زوج النبي حاس في سي الله عليه وسلم قالت حيتر اهدا وصهدي ابي جهمنك لا يراه ابن حذيفه تعالى الله رسولك له وصهدي الله عليه وسلم خميسه سديه الشاميه تلو شام لسمي لها وحوسنا علم بربر باوسمي فشهد فيها الصلاه صلاة مرخو فشجده وكو حاضر فيها مرضى صوحران الصلاة الصلاة دي فلما انصرف الصرادي مرخو كبح قال وحيي ردي هذه الخميسه ردي علي عايشه هذه الخميسة سجاده يا علي الى ابي جهل الى ابي جهل وعلي فاذا نظرت مرخو فاذا فاني علم نظرت وان في دي الى علمها في الصلاه الصلاه دحيده فكاد وحي الذوات يفتنني في الميسو صاديب ايق في الميساء مرقى حجس صلاته البري ميسو لكن خشوعي بدا وهي وديس مرقى وحين الاساس كخري يدي له خشوع هو وحاويان هو واجب مرقى وحاويان صلاتي قديمها واجبك وهي مرحبا يحاول أن يفرق ويصمده ماذا بإمام أحمد يغيرك هذا الله يوفر لي أنه يجب كألافتي سكبر ميسا المهم صلاة دون نبقل لله لكن يحاول أن يفرق هذا يحضر ميسا مرحبا لما أقول الشيك صدقه صلاة دون حقوقه وحدثني مالك عن هشام العروة عن نبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس خبيثة سجاد بوحدا لها سجاد أو صناتي على من بره بره ثم اعطاها وسيع ابا جهنم واخذ من ابي جهنم وكسوقاتي امبيجانيه من امبيجانيا ملخ امبيجانيه أمبي ذاس علمد ويسخايسان او waxay leeyihi markaa saxawayan qarkood wa go' sida imam salqaani oo kale in sharhi ala al-muwatta wa hulayya wa kisaa un ghaleezun laa alama laha wa arwaaq qaybkan waxaynaa sida faac labo kale waxaynaa murqaas waxa wayan faac lab iyo saalib iyo ba kale bedelay ah waye an socno faac lab iyo saalib iyo مرضو ومروحي حيد بلا برعوه وانجير قير احيني حال ملابك ليه كساميسا ومرخ الله يساوي صناتي الله ذا بي جهما ذو حين لنك أبي جهما ليداهو مرضو صناتي فقال وحوري يا رسول الله رسولك له ولماذا ومحاد تانيق قاد انتهر له ذو صعين ليسا فقال وحوري أني إن نظرت وانفيري إلى عالمها بربريه في الصلاة صلاة الأحرين وحدثني مالك عن عبد الرحام بن أبي بكر اللهم صل على سيدنا بن ابي بكر بن محمد بن عمر بن حزم وي عبد الرحمن ابن بكر بن محمد بن عمر ابن حزم ان ابا طلحه الانصاري كان يصلي كي قلت في حائطه بيتي سدحيده هذا الجدار الشيء والعبره بيته ان لو تعبير الحال واراده المحل وحبلاقده يقاني ويان وراحه مجاز كمرسل كم كان يراهم بدانا فطاره مرخه واحد ضولي دبسي شمبر با دوري دبسق وا شمبر ويه شمبر خاصي باش ويهي مرخه سخوا ويهن راهو عرضي دويه وكيد ويهي بليدنا وكيد ييه ميراي ادوال مي هو شمبر ويهي مرخه فطاره واحد ضولي بيض دحريبي فديبت مرخه برواقه نقطو مرخى مرخى شمبر يالابكسو يسكسو غلي موغتاي يتردد اين النغمه القنيه يلتمسوا سوار هذينيا مخرج ما ينكبحوا وبطويس حي فاعجبه ذلك انته سياب جلسوا و هو و هو يرجع لاده حتى ما ينكبح لا يدك دايو يتبعه وحو غد قال ان رقاعنيا بصر وا رقيسا marxu waxuuna ee fajaaluhu wuxuu guda galay youtube uu inuu raacayo youtube uu raacilayo uu ooshinbartiye inuu raacilayo basar oo aragisa fajaalada hadaf faa'ilkeedu waxa weeyaan wiistaarayn yahay ee laba mafcilo ay طيب ثم رجع الى الصلاهي سلادي سوكو نوقدي فيدا هو يسول لا يدروا ويسول وكم صلاهي مسووتكدي فقال و خوري لقد اصابتني و يا waxaygu asibay fi maali maalkayga hada kana fitnatu fitan bay wasimti fajaa ila rasul allah bu yusuf sallallahu alayhi wasallam fa dhakara lahu sheega aladika asabahu wasimay fi halde ber ti suku asibay وقالوا خري يا رسول الله رسول الله هو صدقه لله اله دتي وصدقيه فدعه دجي حذيت الشيطان يلا ماشي يا ضمن حدثني عمارك عن, عن اضرحام بن ابي بكر ام رجل من الانصار لانصار ان رجلن او من الانصار الانصار با كانوا حي يصلي في كنت في حي عند بيت الله يسقوا سماته بالقفي توق قفي ليرا ووادي تجو من اوديه المدينه مدينه في زمان الثمر وقت جمرها والنخلة وقت تطيق والنخل ما يعفن في زمان الثمر وقت جمرها في حين قد ذللت بس عمر خص حوي دويي معناها تدليك وحويان بمعنى اي صلاة لا سميت ومينو مرخي بخان وي صلاة لا سمها قد ذللت اي صلاة لا سميت واذللت قطوفها تذليل وذل للرسول لهي لا صول لا بي قطوفها مله يد تذليلا للالين دائما شعره فهي يده مطوقه حيكون مرقم مرنتها كدبولنتها اما موقوقه حيكون رجسنتها بي سامر حامل هدا فنظر اليها حجي يبو ايغى ثم رجع إلى سلاتي, سلاتي سيبو كل نقضي فإذا هو الله يذلق ويسور أقول بكم صلى الله سيبوتك إلا قلوبتي أمالك قلبي قلبي قلبي قلبي وما جعل الله لرجل من قلبيني في جوفي فقال وحور إلا قد أصابتني في مالي مالكك وحاسيبي هذا كان فتنة الامتحان فجاء عثمان عفا باييمي وهو يوم إذ مالك خليفة خليفة مسلمين تويهاي فذاكره شيئا له لسق ذلك الردس وقال وحور هو صدقته فاجعله يال في صبو الله خير ودوينك خيرك فباعه عثمان عفان باكو سويبي بخمسين الف كونتون كون, كون فصوية ذلك المال مال كاوحلوكم على الخمسين مال الخمسين باب الورينجي ترى بيبالله قبل وقال لكي كتاب السهوي السهوي كيبو حقا كتابي هاي باب العملي عمل فلك العمل فليو في السهوي منهم معنى عمل الفلك وحويا مخو سمائريا قفكه سهوي و كدعه صلاه اما صمها نقتو اما واجبها نقتو حدث يحيى عن مالك عن يحيى بن يحيى اللي في امر مالك عن شهاب الزهري عربي سلامه بن عبد الرحمن العوف عربي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير ان احدكم اذا كان كاملا اذا قام مرق يساق يصلي سوت كليه جاءه شيطان شدامه او فلا بس عليه وسكه دحدا دني او وسكه دخل خلد حتى الله يبدي الا ورؤقان كم صلى مسوته كدي فاذا وجد ذلك اركن اصبر خو لا احدكم متكين فليسجدها سجوده سجدتين لو سجود او sidaaba qofka haduu sujuudu saawi oo qiima adoo shaki oo qiima da salaadisa inagu maxaa naqaane faliyo ibn ala masayqana suma oo haa ku aragacada sumaayn haa u shaabid tooyna waxa la soo meeynaa sujuudsan baa lagu leeyahay bas midana ay go'o waxa ka shaki da fal iyo dhisa ka shaqeeyaan oo ay u soo salbiireen walyan calaamada sayqana oo xig insana ah ku dhiso saddex ka soo qaado xadidaa afraad ah oo kooco tayib ulmada qarba suuystar gormeyo waxa uu oqofki hubin ragcada uu ka tagi kaasi oqofki hubu wuu yahay mid ragcada ay ka dhawan tahay kaan لكن جمهور الأئمة ومنهم على إئمة الأربعة أما الملاهب الأربعة وحيكو تقللها سورة قلمة النصوص تفاصل بعضها بعضها إذا لا يتفاصل هذه النصوص هذا يقول لديه فيسجد فيس فيس سجدتين وهو جالس لديه وحي تفاصل إروايات كلاواليبن على مستيقنية أو كواسة فسيرية أقول لديه فيسجد سجدتين بمعنى وحاول يسجد بمعنى مرخص حاويا للشيء هذا يجب أن يكون لديه اللي مرخصه تقولك رجع وقوق الجمهور تاع يا ملف تاع قبانو شكي شيخ ادوكوي هذا قاعد دوك عقلا بي واي حد يكور الاضواء تاعن بالمرخصه وايان هذا المرخصه حسصته مثلا قاعدي تكوتي كد من وحور وكوخذي سمع الله المرخصه تنوض حسصته بين المرخصه وايان قاعدا انت تشوفش هذا يا حي محصل ما ينسى عندنا صوره لانمره يا مساوي في عمره مشوري بالصراحه حتى على الظهر سجد سجد كل ما اضغط لا ارى اي سدمه انه السجود حقه اريد المحاويه مرحبا وين هو حويان صوره ارتدي ممرق راجع لان ظلي غاغي بقوه دينطور ظلي غاغي لكن اذا تصوي ونزلوا الخطي فأريد ان متواصحح الخطا كرجل سوا قليل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت رجع عنه وحدثني عن مالك انه بلغ وحسوا غاري مالك الى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وخيري اني اني لا انسى وان أو الا ويا لا انت لم تذكر او اما ساصي ow amma se ona sawaal ilaasiinayaa li asunna saanu jireeyo allee go'an mahay si oo ma dayo ayu gudayaan waligaa hadmada waxna cunay waxna wana cabay waxna wana qoor saneen oo nasahweey oo looobin dal mudda ay xiraysuma ilaa waxa rawayniga sallallahu alayhi wasallam fiilkiisan in mar qas waxa wayan lagu daydaan raabaa oo markuu siilkaas sabayay siduu ku saxlayeey raabaa laakiin aduna fiilka Allah wara hidma da ku jirtaa lan gaalad iyo caayra ma wax malaq loo soo diri waayay wax malaq ayaa ku dagan kara waxna ma cudooyo waxna ma cabbiyo waxna ma qursanayo afaasho mi laad kuma wa taway waay Allahu subhanahu wa ta'ala ma khalaf fi gam awa inni la'ansa aw unsa wa laakin aniga ma noo naafci u yeesa Cabiruddin al-Din yar ragba wahii qalaag wan le tusweeyo ma aha ee qaban shaki soonto waxa weeye ama anaba illowi ama walay ilowsiim iyada xigmada lay ilowsinaya ay tahay umad aan marqa loo jideeyo oo tashali loo sameeyo sidaas marqa xawayayna yahay لكن اوضى السلك اذا كنت اقلتها تير خاوم مغلوم يلبي ديرت بوطاة وحكا نحن يغيان ها يا. لا أصل لهم لا أصل لهم حديث كان لا أصل له اه اه اه اه اه اه اه اه لكن اه وحاجر حديث صريح وكالصورة للمرس الله عليه وسلم انه اللوي كبه حديث بخاري يحاكو صلى الله عليه وسلم اني العنسى كما تنصى فإذا نصيتك بالشيء من أنبعته غميه أنوان إلو ما سهل إلو دين مرقى عن الشيء إلو ملا وإذ حديثك أصبها صحيحة النبي بإلو بجرس الله عليه الصلاة وحد إلو وشون وكب نايا نصوص بلدها فالسلسة لك محل غياء على الشيء لقوة لأنه كوضاء بهذا الطريق بهذا السند أما بهذا اللفظ بإمن الله أسمه بهذا اللفظ وحديثك هو موضوع يلا الله له فرق بسيدة مرحية اللهم صلي على سيدنا وحدثني عن مالك انه بلغ وحسوا أن أن قال نجل جونيل باسا او بن محمد ويشي قاسم بن محمد ما بخر الصديق فقال نمشي وحوري انني انق أهم واموديا في صلاتي صلاه دينه فيكثر المرك وحيغو بدل يا ذلك تعالى يض الشيء معنى الوسواس لا يقر يويه وموسواسي يويه فقال قاسم وحيري ان محمد ام دي في صلاتك صلاهك قسيصو فين لون عنك كاتغ مايو حتى تانصرف الى الصبح دو الحاله انت هادو را تقون ان لهي ما صلات ما اتممت الصلاه صلاهي ما دميسله الا ولغا صامكو لكن خلص ريص لكن وهمه يا خيالك في الضحيا وهم ياضم و الشيءنا الصوره الصورهيسته لا يابا انو عيون سد با اجرينا انو دعي كد وهم كان سالي دا سد بلاغيون تراهين يقولي هالم حاجه فلسفتي وهاك دحجيره منطقييتي وهاس طيب وهي دا خيال لو واه حجرين بينهاس الصورهيسته ما مجدبه سيدهبه واح انصل بانجرين ام دعي كد باس الصورهيسته ودي شي عمر خلبد شي لكم له يوم اما اغلبو نقلا لهد شي اما وحو نقلا مرخس حويان اغلبو نقلا اما خيالي بنغوا اما دي ادي ابو واحد واحد والله نقلا يري حفيده الله ابو وحو ديه ديري مرخي وحا عشر كوف مرويا يم لها برك وحويا نقلا oo ballinowalo waahibadaada ku siida ballinowalo sidoo mar maray buurire sumbe noqolay nuuloo waahibadaada ku siida macnaa salaadashay wajibaadteeda kamida luguma tabi karo waxa weeyaan sujudisana laakiin sunan baa lagu kaba iyo shaki iyo waxyaalaha sanula yimaada laakiin ala madhab Imam Ahmed waloo samayn kara li wajib kala tiisa lagu kaba oo waxaynaa shay wajiba wajibki waxa uu qaro haddii dad المرقض حول حويه السجود السابق لكن حقه طعن السجود السابق حقه ما قبل السلام مس بعد تصليم وهي مساله خلافيه والمرقض هنا حيرها قولها التسليميه بقوله بعد التصليم بينها بقوله حير له خيار سواء وصير بقوله حير ان كانت زياده اعطيتها للسجود فقبل بعد السلام وان كانت اعطيتها نقصنا فقبل السلام بايدين سلاحديد شا الله البحيري كذو اليدين, اليدين بعد الصليبه وكذو اليدين بعد التصريم بالسجود وحركه الى السجود دا واخا وجه الزياره قشاي ككلا نقص عديته مك عبد الله البحيينه يصامر لم يكونيسان او اهي سوق مرخا سوايان نقص غليره واخا لغا ليس... الله والسلام عليه خلان اي واخا لغا تري مرخا تحيات في ال بهم مرخا قولوا للسادس السلام من اب كمل كو غاجحس ومملكس قبل التسليم بعد ما اخسوا بعد التسليم بالسجودي هذين نفس وقال لي قبل التسليم بالسجودي تلقى صور راجح سن سجود السو بعد تس... قبل التسليم يقولون هدا بعد التسليم سجود ليس تكبيره الاحرام وباهيه نعم على القول الراجحي وباهيه طيب وانا لبد سجود قرئون السلام عليكم الله ورسوله نعم ها والله ورانيه وقص كتاب الجمعه الجمعه وكتاب جمعة ضلو إن جمعتية جمعتية جمعتية جمعتية ولو دوران خرا وإنه صور للغاة كذا لكن جمعتية ولو قفص يحسن جمعة محاول لغاة مقعاضي تصمية لصوبك كيلو محاولي عبدالله بن عباس بحولي لأن الله تعالى جمع خلق آدم فيه مالك تحدي سبب إله آدم أبوض في سبيل الله سبحانه وتعالى ولذلك الصمية جمعة ضلو عبدالله بن عباس رضي الله عنه وارضاه ا فارسي الفارسي اثر مرفوعه ويرث به جمع ابوك ما لكم بلهي ابينكم جي وحقي قبال مره صحا ويا في الامال والجلال هي سوله الله وتعالى لأن قريش كانت تجتمع الى وصيف دار الندوه وحي يقرا شبا وحسكوت الجريم قرق يقصيه مره صحا هو نمكي لوه تسنجري مره خاصه كوشديه كو تسنجري قرصه وحويا يجمعوا لو في مالك على ميدان السوق يمجلن يوه و وحيدهم مرخو ولود قيبا كمن رمايا كعب اللؤلؤي للورنج وحويا اوده قريش مرخا ها قبييل قبييلدي هور با ايشان رقوंकीسا كومي جيري مرخا سو خربكه خورماديسا ايو دهقاري히سي ايو وخاسو كو ويري جيري مرخا وخاسا جمع العلوم باب العمل عمل في باب يفيئ اسل يوم الجمعه معنى اعرفكم على القوا د المواجبات والسنن حن ما يرانيا ادرس حدثني يحيى عن مالك عن صمي مولى ابي بكر من عبد الرحمن عن ابي صالح السمان سمان وحنو بخي سوق يبن جليل طيب ذخوان بن حويا صالح عليه اله انا ابي صالح السمان ذخوان بن صالح على ابو ذر الله تعالى عنه لرسول الله رسول في الله عليه وسلم قال ابو حيره من ابتسر وقف كما يضيم الزوعه مالك الجمعه اغسل الجنابه كالغسل الجنابه فشنو وبرق ثم راح ثقف في الساعه الاولى صاعده رقفته فكانما قرغب وقف سر قيسه وكان بدنه تلفغيله ومن راح في الساعه الثانيه صاعد لواب فكانما قرغب وقف سر قيسه كالبقره تلفله ومن راح وقف في الساعه الثالثه صاعد السحاب فكأنما قرغ الله يسوه صدق إسوكا صدقي... كبشا كفشنون... 1 أغرا لأوقي سري ومرقا حقفك تغفير الساعة الغابعة أصالها أفراد فكأنما قرغ الله يسوه صدق سي دي جاديد للدكاقت ومرقا حقفك تغفير الساعة الخامسة ساعة الخامس داشنان فكأنما قرغ الله يسوه صدق إسوكا بيضة أكم فإذا خرج الإمام إمامكم مرغوا الصابحوا حض... ومعنى خدما أصابحوا حضرت الملائكة ملائكة وإسوه حذري يستمعون الذكرة يوم الذكرة لديه السنية معنا مرد يخططه بالله سنة ذلك وحاولي معاشر أجل هكذا الهجوجه أما أحد خططته بالله ولو مسائك أعطيسا يقولون الخبيبك يسألون بالله مرد يخططه خططته يتحلق إليه أو شميطا ما أعطيه هل كان هناك خلاف أربع الجراء خلاف كالسي كوم ما يريد جمعه سنة مواجب مسوا السنه وجمعنا الضفكو انه ما يطوف مساله مس واجب مسوا السنه ومساله خلافيه عند اهل العلم ويصح يسوي مساله ناس اا وحقيقه الامر و يعني جماهير اهل العلم وحقيقه الامر خاصه و يعني وا السنه ما طبعا ما يرخص وبعض العلماء وحقيقه هو واجب طبعا وراح حقه ما يي دغيده وسو غاديون ان شاء الله حديث هذا ما لكن صاعره صاعته الثانيه صاعته الاولى يا محيي اشتغل اغلا في التاسع ساعاده الاسبوع 1900 ساعاده الاسبوع 1000 انه ما ضر خاص وصاعادهني ما صاعاده العاديه انه قتلسنه وحاويان هسنما مسوي كدغنت حي ومساله ليسو هس مسالهس امام مالك رحمه الله تعالى وخص قبا اغضي في الصره صاعضه للشنقيا كله وفي ساعه واحده oo xawiyan waxa laga wadaa duhurka markii waxa wayan ee marka saxawayaan ay gaaro ee waqtiga khutbada la gaaro in li gas hal saac oo kamida midan mesela hal lix inta kooraysa hal saac oo kamida اوره يوا هل ساعه ان تلو دنه واه وياه اجزاء لصاعه واحده ليل ساعه ري و يومي طيب سلاسو كتني ابن حبيب المالكي رحمه الله تعالى هو سو مالكي لكامله يا امام الشافعي رحمه الله تعالى waxay ku tagay saacad ka la sheegay ayaa wasin hadan u tirsana oo koow 2:30 saacad aan u tirsanay caadiga weeyay miday waxa wayan alqaadi xuseen imaamul haramayn ee ima ima ima oo maal guystan raac sayahay waa aqwal kooban weeyaan qasho dhaacaasi waxa kale oo صاعدو من طلوع الڭايرو واخا وياه من طلوع الشمس الى الڭايرو مراه واخا وياه الى الزوال اما الى وقت الخطبه سداسي كتجين مساله دا والصحيح سير غادي حنا وحويا ساعات واسلام عاديين او تلسلاويان طيب حدد نوعك الڭا فيلينا عرفي القلودي با القلولي با قاب كي ساعه تلستاي القلس اديكو الويريا وعليه اللهم يا ساعدك و كودان ترسمي نقنسا انا كودان ترسمي نقنسا دي واخ لاقيهاه عاد وقتك مر خالد في ريسي واختيارها البركود عاد حل لي صوبها و كوديه لنقط واختيارها البركود الى كول رئيس اس صور غار واختيارها البركود الى خطا ميسا اس صور غار الله يسمع مرخه تاسله اللهم وحدثني عمالكه عن سيدنا سعيد بن سعيد المقبوريه شيخنا و سيدنا حق قبره ايو دجليل حق مقبره حق قبره منذ هاجليه وايه عربي قيل الله تعالى عنه لو كان حي يقول كي لا وصل يوم الجمعه واجب حته على كل محترع محترم محترم يقف سوقان جاره كبص الجنابه جنابة كبص الجنابه ما يلديهو كاراي عينه الله فيك بوص الجنابه يا ابو غيره و سيدنا عليه قالوا لنا مثل في واجبه بارو شنو كتب يورر مرضك وخص قرايسك وا واجب لا تمسك القبر طيب مره ايق ملك اللي يرا على كل محتلم دينيه ماقضي سوغل يا صمره قفتني كاترني مره يسغليه ساسويه الله والصلاه والسلام عليه كلام صلى الله كثر خلافه وحدثني عن مالك عن الشهاب عن صال عبد الله عمر انه قال وحيري دخل الرجل با سوقه من اصحاب رسول الله صلى عليه وسلم المسجد المسايكي منك أثمان بن عفان بها لا يسأ أثمان بن عفان وليان يوم الجمعة مالك الجمعة والحال عمر وخطام لا يخطبوا خطبتيني فقال عمر باب وحوري أي تصاعة هذه والصاعة لسوعة واحد لما خطبتين هدوث تانية وفرصة فقال وحوري يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين لو. انقلرت حنك الصور لقد ظهرت من السوق سوقي كو فسمعتني داء آدم كباب مغلي فما زدت كمان كردين على أن <تصفيق> انت ويسي سري فالكور ما شقي سري كان من الملك الناس كان مغنى شاقدي والجوجي اللي حلقا بحرام يا بي عصمه كان من انت ويسي ما كان مغنى فما زدت كمان على ان توضعتين ويسي سري فقال عمر ويوري والوضوء ايضا وهضناك ويسي مصدقا بسطة ما عظيمه حلقا مغنى وانت اصلا مغنى فالهضنا ويسكين يكون يسطل وينزوا امين والوضوء أيضا وهذا نبقى سيكون قبسطي والعالق العلمتها ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنه يأمر بالغسل مهيرك يا أورا أذوق رسولكم هتنا مهير أمر الجميع باها تناو حاول يغذب ويسكري الله صلى الله عليه وسلم هذا هو مغنى وإن ذا الله عليه وسلم وإيه اللهم استعاموا وحدثني عمالك عن, عن صفان بن الصليم عن عطا بن يصار عن أبي سعيد الخضلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل م واي وحدثني عن مالك عن نافع عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي جاء احدكم متي مرقي ادا الجمعه جمعه فليغطس لحمه يضخ ووجه وامر خاصنا الله سبحانه حضر هالكاس ما يريدون مساله خلافيه وقال ابو وقال وحي وقال ما يدي الله وحق امرمل واجب مع حق واسنبل قبان ومرخه وحويان هلكس يا واجب مع حريره ظاهري نقطه حق لديك يقول كلهم حق قبان واجب قبان الله نقتلهم يا ولهم يا اصحابكم يدلشريان حقا, حقا يدك إما مالك الرواية الروايه اللي جا شيقه وتلمميو واني كتب المالكيتي عادات 12 بلاع تاع حليص الله اكبر طيب مرخه الكتب المالكيه طافحه اه وحيكبوا الكتب اللهم استعوا وحاول على الاستحباب الى السنه هي بين اي عاديين وصلى على عمره ا جماهير اهل العلم هنا وسيروا بليه جمهورهم لو حي كنتاجين انينا واجب احين ومثل افكم يا خلف يا جماعه هذا انتبهوا حي كنتاجين انينا واجب احين اي سنته حي كنتاجين ماركه سنها لافتيس اسخسي خلافانو ما السنه واجب كان كخيق اادوسي الگبا ما كان سوال واجب كان كخيق <تصفيق> ها ما تواه مصنوه ك كخيقا او ادسي ادق مسواي خيط نحاس و قربة مندوبي مستحب يك القيام ابو صاصه قال لي مصنوه مؤكد عاد لو ادق جواه الجماهير تواه قال لي سي ما هو ادق واي هي اثار walla mayriiba waba jira waxaa horta aasaas u yahay mayrigan in majumcada lafteeda iska la salaada jumcada misammaalinka iska le leebus aasaas buu raadiis bukhariyah xadabat ciib oo qofku inuu marmaydo yaa la qaraa wasoma marka mayrigan ma maalinka laftiisa iska la misaa salaada iska le khilaaf qasqata ah ayaa qarxooda hayr ay war mayrigan iska mara salaada maalinka قالوا لو حاله الجمعه والصحيح صلاه الجمعه رئيس لماذا نص ابن دريش انه جاء احدكم يوم الجمعه وحوى اذا جاء احدكم الجمعه فليقتسل مركو تغي با ليره الجمعه الجمعه اطلاقي سادتي ما مرخص وحوى نصوصه كسوها دان تاسا وفسر ليس مرقتا وسيده سحوق بدل ما لها الاجابه لك ما جواب الناس وصاردي حديث البخاري غير توضع يوم الجمعه فبها ونعمه وما نختصر فالغسل افضل قفكمي قهر خاصه ويا مال الجمعه قفكه ويسيستا وي ثلاثه اكو فينا وين هو على ثلاثه قفكمي طنه وكل ما رتيبه فيه الفضل فذاك غير واجب بدأ تسع مرات غزنه وانخص انت امر خواصي لا مش لكن احتياط وحفي عن كل يا كلي يكلي. الا بقدر العافيه ااا مثلا عن... عن... الشيء يريد أن يكون هناك سبحانه يجب أن يكون هناك إحتياط في كل هذه المدنة وحاولي أن يكون عن مالك عبد الشهاب عن صالحنا عبد الله بن عم عمر أنه, دخل... أنه قال ونحن ندخل للذن المباس وقاله لأن أخذنا الحديث كثيرا وحاولي أن يكون هناك سعونا حديثه وحكى الله وده للشلاة خطب الله إلو بقينك رغفت وحاولي أن خطييف في خطته لوقينكرو وبما دين لوقينكرو فامر خاص waxaa way loo deelsada waxa ka ween ay qarxood deelsan in waajib mail waahay sawbtu cayraahay waxaala amrabi yahay jumcada in loo dagdago oo horey loo kalaho marka labadooduba uu ku دي دي دي ها. من خدي يهديه ما يلقن وكعانميو واجب يكينه ساتراده دي هورى وساغن وكعانميان واجب يكينه سا دويان ميدا الغلطه الله غيره باقي اخر قال ما يوب الهكص وحكص ونح بحي لا اله و خفر عجيب عن صفام بن سليمان عن ضاب اليسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور قسل يوم الجمعه واجب على كل محصل مرخي عمر الرجال وحوالي والنساء ولذلك بخاري تنجبه مرخي باويسري وعممه سيادور في سيحي وحدث لي عمالك عن مالك عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحد جاء حدوها الجوعة فليقتسل أمر خلق أجمع بينا ولتأكيد بينا أمر تأكيدي لا أوجو بينا الله مستعى وعليه تخلاه وأنا صار رجعني مسالنا نرجع الى تايمر خان مذهب وحا ويا ما يرو مجمعهم اصولا مسما لكم الصمادي وا مذهب الاو مالك والشافعيه والحنفيه والجماهير والعلم دي وحكمان مال لكم اسلاما ما يديل الجلعه اسلمي طهر ام عبدالبر ووا اجماع مسوي اجماع بصق وريو اسقو وويريما مسالنا واحد لكن خلاف الجدايه وخلاف لا حي اللهم صل اودي حسن بن الدينار ايو محمد محمد المصيري نيو داوود الظاهر ايو ابي يوسف رويال لقد رحميه هذا نوع عصا صحيح كمان مالك اسكر الجمعه سوا ولا كل نوع عصا قبه فردنيه الله يسهل عليه شغله واحد قال مالك مرخه وحيد من السلفيين ما نتسلى يوم الجمعه تفكم يده اول النهار ما نساول وهو يريد بذلك يصوى كأوليد جيدا غسل الجماعة جمعان الملكة فإن ذلك الغسل الملكة لا يجزع عنه كما قضي حتى يغتسل الله أميرا للرواحية ثلاثة وذلك قالوا الناس وحيقول أعلى مرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا في حديث من عمر إذا جاء أحدكم على الجماعة فليغتسل مرفو تغييرا ليدا شاكوا لي طيب نصدق ذلك الغيسة في ذلك قالوا مالي محوري ومن اغتسل قفكم يوم الجماعة هل كانت هل أترقنا بأنا ن waxa samayratay ruuci ina wadawtattiimo marabti ee wax tanaysa hadaa dalbato waxa waya lixda mar khasabada ruuci iska meeyratay kowdiya barki was ka meeyratay meeyrada saxanka midan bulayay wa allah qowaan suu jirkaana uu ku qofisatay muyaani wax jira kamayelishin bulayay kaana قال الناري بحرو ومن اغتسل قبل ميدان يوم الجمعه مالك الجمعه معجلا لسود الدجله او مؤخرا لما ديبو دغيا وهو يوم يسون ييسن بدار كان فاقسل الجمعه الجمعه الميريدي فاسابه واصيبه ما شيء يقبل وضوؤه يسلس برنيا فليس عليه دشي سماها الا الوضو يسلس صعي يوميان وغسله الميريدي ذلك كره اهنا مجزي عنه كغديا فحيكم بداليه waa yiguula bedelay mashar maajilama amao moakhara malee yahawiye ma ahmaay dhigaya hadduu horo kitabadii u dhigso oo kadib markii uu tagay wadqaqaaqay oo ma yidhay isagoo wali taqaaqin ah haddana weysadii ay ka jabtay weysada inbu soo cilna meeriga soo cilimaayo qawga horudayaa sheekhu xawayan meeriga hor kuwo filnaa mas'alada waligaa wuxuu igula yahay bal madama sheekhu isagu wuxuu qababa waxa la albin qolkan walaga xubrana yahay laakin waxa wayan subax wixii barka ka dambeeya ka saxubara marka way u banaan saxay oo waxay ugu banaan saxay binni atiibashay xubana tahay ha binni atiib ugu banaan tahay شرط شاطر و سيدي سابا سو كانو اغلين الى لا قهرمرن شين سوفيسه و صلاه دا سو بك الوضح اه دخول الوقت سو ما ان سو بك لا قهرمرن كرو وقتهم جلبه لكن شروطه و لا قهرمرن كرو و هذا اللهم استعانه قبل صلاه و السيسو يستقرا والغي كل ما سابق للسببي الا شرطه فرق الفروقه وانتبه هل مين برغاس اساس برغتو شي سوكي سيكهرمرن Haddii la keen murqas xaw iyo shadigisa uu ka hor maray dhimaale ee sadamtii meeniga waa sunna mahata amiraanno oo shuruumahe sunna wa hada jiraanno sunna ha shidiga waa laga si hor maran kara salaad salaadadu gud sunna kor iyo mid jira de waqtigu waqtigu iska wala sunnahum ee raatiibada waxa iska salaada sunnahu u koor iyo marqa فداد ديجو افسوني سرا ده وها وياه نص فاتل ماامي لقهر مالكرولا يا سنه وها وياه نص على كبير يا سيدي اللهم صل على سيدنا ما انا حسوس حدا الا كوا حاج قلت اثاري ونت ماامي صح ما انت ميقولي قدمت و بخل ما ينجر قد ما يقصق يستسوقون جدي طيب تعال اضيف لك على وشي قلتهم حدي قف وديي او كل مره دبا وين ما ينعف يا ما غرمه ارجوا عمر زين واجب امسيه واجبك ما جوعكم يقول في الانصات ان تقدر عيون الله يوم الجمعه مالك الجمعه والا امام يحضر امامكم الخطط زينو انا امام مره هذه كلام وحدثني يحيى عن مالك ابن عن ابي الزناد عبد الله بن ذكوى عن الاعرج مثله عن عبد الرحمن عن ابي الدرداء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور اذا قلت لصاحبك صاحبك وارحك تراه و قف قرفلي انسي والبلامس والامام يخطو امامه ولو خطتين يوم الزهعه مالك اجمعنا فجر الغوث الغواصي اه 70 مرت وحا ويا خيسكو اورلي لكن موي شاركته ها ودي شاركته اروحين ولا نمضونا الوليدو هابه و يحاول ينقره وحور خه هذا يحاول يدعوا يده قدي كده انتوا قروا وحو قاطول قاصو وشيروا لو نو مروره وكوشيروا ورها 100 كلمه لكن عمر قاص حويه انتوا عم تنقوا راح سوا عم توتوا وساو وشيروا مرقوا صور واد وادوا شاركوا هذا صور يحاول يحرسوا بس اسلامي صور وشيروا دينا صح متباهىش ويداه قازي تيغل لا تي نو وك صلاهته لا لمحه ديه صدعه لو عايفه لواني نويدي كفالغي مويا يا لويدي نويدي كبوتو داني مويا مرقه جرا سو كلام مرقتي وي نو قله سامر كان فقبل لقوته اجل مرقه عليه روحه تميا صلاه ماشي شغاله قال لي مرقه فقبل لقوته اجل يوكابر ويا معناه وحدثني عن مالك عمن الشهاب الزهورية عن ثالبة بن أبي مالك القراضي أنه أخبروا ورن أنهم كانوا يهايين في زمان عمر الخطاب واختذوا عمر بن خطاب يهايين يصلون كويت كذي يوم الجمعة مالك الجمعة حتى يقضج عمر إلا عمر صابحه فإذا خرج عمر مالك صابحه وجلست عمل من برن من برخوك بفريس وأدن المأذنون مأذنين تي أدمان قال ثالبة حوري أنت وقوى جملة معترضة قال ثعلبه وحريري جلسنا وان فرسنا نتحدث جمل معترضه احد اليها كلام كيلود ودي مرخه خبر كيسه يا مبتديس يا خبر كيس انت واضح حيصوح على صلح القريه برانا قال ثعلبه وحريري جلسنا وان فرسنا نتحدث وشاكيسنا فاذا سكت المؤذنون مؤذنون انتم رخاء مصال بمعنى الجدار الان كان مصال وقام عمر بن الصاغي يخطو ساخذ بنايه انشطنا انشطنا وام ولم يتكلمون هالجرم مما حقا جدا حد نقفنا قال من الشهاب الزهري وحيلي فخرجوا الإمام إمام كسوا بحتان كيسوا يقضعوا الصلاة الصلاة والتقريب اوه وحكوا بأن خطضوا انت أينك قيرا كهر صلموا انت قاعد سيت وانغطى إلا الله انت أضلت وذوذي اوه وحنا يقضى تعديث ابو خالية ومام القجل وحاو يقف مجر الجمعة غيمانية وفي... و وحويان يمسو من ديبي اهله ويصلي ما قد كتب لهم ماذا صار له دها مرخا وح الله وحي و سكان قرواتا وحي وصلت جالوت كان ومن ومات في ذلك مع كل الامم يا اخيه في الصباح مرخا ماض عام الله مرخا وحوري اللهم استعان يقضوا صلاه الصلاه دي صبحتاكي وكلامهم يقضوا الكلام هذاكو جايتي مرخا اسهو هذلو الحمد لله بالله و خدنض بالله هذا الباهلكا كو جايتي وحدثني عن مالك عن أبي النظر أبي النظر رحل إلى مدعس سالم بن أبي أمية الغرشي سالم ابن أبي أمية الغرشي مولى عمر العميد الله عن مالك أبي عامر أن عثمان بن عفان كانوا كيرا في خطبتي خطبتي سم قل ما يدعو إنك يريد بذلك أرمتاسي إذا خضوا مالكوا خطبتيني إذا قام الإمام إمامكم يستاغوا يخضوا بصوى خطبتيني يوم الجمعة مالك الجمعة فاصلع ورديسا وانستو ادغره هذه العيه فان للموستي الذي كان صلى يسمع المغلى الحكم خطيبك للحظ لا يفتحوا اصولناتي مثل ما شيء اوكله للموستي سامعي قفكه ادغره هذه العليه هذا ماقلي اجل كل يالنيا تدبروا ما خرفوا لما جريت ضدك ادي مشاكمه قدك بطان قرفوا لي مقلب ابو القيابه فاذا خططت لي طماثه حكو جرنجتس في دقات الصراط والصلاه مرخيس اكتب فاعدلوا الصراط ليس معناها فاعدموا مرخص حويا فاعدلوا الصفوف صفوف التوسيه وحاذوا بالمراكب قربها نسودا دويها فين اعتدال الصفوف صفوف السماء من تمام الصلاه صلاه ميسره كما ت هي صفه للسنه الوجه ولو صردي امبر ليس حد ان لا سينه لكن لا سما وجه ثم لا وئيد لدنا وكسالونيه بحوار يا الله با كسالون اوامر لنا ثم لا يكبروا وحاول يا متكبير سنجلو معنى مقل في الصلاه حتى يأتيه هي حتى ياتيه الاويه بعد الرجال وغن قد وكا هو كاشي بتسويه الصفوف صفوف تسويتان كي يفخبرونه ويورهم ان قد استوت فيخبرونه اي قوه الرحمن ان قد استوت ان اي سنه سمنت اما سمنتج سبقتي في يقدر مرخص تكبير السنهي عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر راوه ورخله الزليني اللبن يتحدثني ورشي قيصنيه والامام امام كنا يخطب خطبتينيه عبد الله بن عمر بوها طيب يقولون معي والامام ما كنا يخطب خطبتينيه يوم الجمعه مالك الجمعه رفع حصبهما مرخص وحويا ضغ حبو كدا دي فحصبه فيما هو وحوي يمويدي ويا اما وخر يقراح وقروح وقطا كدادي امو جيده ان اسمه تا اور امصه تاسويه او وكودا فك وسمينيه دخخو كدانينه امسوي يا وحدثني عن مالك انه بلغ وحس وغاري واي مولود ستو سمدو بلغ وحس وغار الرجلين عطصين هندسوا يوم الجمعه مال الجمعه ورمام ما يمكن يخطب خطبه لين يوم فشمته إنسان قفه الدعي إلى جنبه قفه الدعي وقفه الدعي ويرحمك الله فسأل عن ذلك أنه تسويدي سعي المسيّة وهو كي عن ذلك أنه وقال وحول الله تعود ورده وقاله قولنا قولنا خص ما قاله الله إلا أحوال يومك تقاس وقال سلامة خطة من أقريسة حوالك ورحمك ورحمك ورحمك من أقريس حوالك ورحمك واصلوا يا اسمر خا واجب شنو لوغمتيكرو قاعيدو واخا يقال الواجب لا يشرك الا الواجب الواجب الواجب لوغمتيكرو سي دابا وحدث لي عمرك انه سال المشيه ساء ان انه سال ويدي من الشهاب على الكرامي هذلك يوم دعاء مالك دعاء والله اللهم اذا نزل الامام امام, إمام ودلوب في القصص من منبر خا او وخا سوبر انتم منبر خا ساليه لهالكلمه قولكم كسوديكوا رساله دين على الجنين مال شيكنكنا اشخا برقمطما ما لا قبل اي قبلين تنط تكبير صق فقالوا سامحوا لنا باس بذلك انت ادبكم عليه لانه العله وحول الحكم يدور ما عله وجوده وعدامه وحولان وحكم كل سدي منبر قاسم رقد له سواد ادب بابو حموي في ما ذلك وقف كسوره لا رك عتل رجعت يوم الجمعه مالك الجمعه معنا الطفاسي مبه موقبو قنا افطي ودميسن من سوحا ويا وحتوكني اللهم سعان رقعدك لقوقيني أسألنا هو أنت اللي سويدين ان يا الله يسوء أقول ماذا وحدثني يحيى عن مالك عم الشهاب الزهري أنه كان وحا يقولكي لها من أدرك غفة صوحة لنا من صلاة الجمعة صلاة الجمعة رقعد غفتك صوحة لنا فليصلهتك إليها تور حق الهوقي أخرى منك لها وكان وصنغني سمع قال المهلك الحوري قال الشاب الحوري وهي الصنة طبطة سنوه وسيل الصنة فايقال ما لك على ذلك سداس بان ادللت كحلل اي وان كغاري معناه اهل العلم اهل العلم اللي ببلدنا وطن قيا كذلك هذا تسبح ويعلى الرسول الله عليه صلى الله عليه وسلم قال وحير من ادللت الضفك كسوحلل مي ساعتي صراتك عك سوحلل فقد ادركت صرات صرادو سوحللي من فقد ادركت صرات صرادو سوحللي والجمعه والجمعهته من جملة الصلاه صلاه عليك يا بتاي ورغيه اللي رقعت ولا صهال هذه صلاه دينا كما تجيني اللهم صل على سيدنا اا اثر في قيت شيء سوره وحاويان اللهم استعان اا انت هراءه مره سحوايان مويان ما مالك وتو مويال لكن تمع رك من الصلاه ربعه فقد رك صلاته انت هذا حديث صحيح البخاري يا مصري سوري قال مالك وحوري في الذي تسيبه يسبه زحام مرخ حق انت في الذي يسيل وسحابه انت لا غارين وصف مرخ عد ام بتكن او غيرك عبدي مس مرخ اسوا ويان والله سبحانه افر ظهر تكن يا مساله مساله خلافيه قول يا بركود عيره ان قعدي هدي ظهر تكن وحبك من جدال بينها وهذا هو مذهب مجاهد من الجبير وعطاء بن الرباح وجماعه من التابعين possibility in afar oo tukanay ku tiri oo ayda qofku iska dhaaf wax kale idu qorada ka shaqeeyay khutbadu haday ka tagto oo khutbadu qamaatay oo soo gaaray afarta oo tukan biya dhubuu xidmeelankaas ya ya sarada iskala لا laaytin wajib la bi fu wajib ila qaybadi wajibka laga saguma qeybsan karo waaye wax shay qeybsan karo hadda ka tagto oo qayb ka tagto gud wal ka tagti ka dhigan tahay shay wa hawayaan shaafi'i iyo imaam maliki rakama farabadan waxay ku tagen iyo markaa waxaa wayan abu xanifi iyo yusuf abu yusuf iyo imaam shaafi'i imaam ahmedi imaam leesi malaki waxa ku tagen oo ay is في fi xadhii laan subhanillaah la gaab dhin atiyaa xadba iyo ku soo geero laban gudka jiraa halkaas ay barriyayno iyo oo wax ila yeeji imam khalisax ayuu ku xadbiiray maamuum kariyay ku xad iman suba imamka salaadiisud jumca ay soo ma idan hadii dhaw dhuhur sawo tokama iyo xumo halka uu ku xad iman imamka ku xadbiiray يوحوى يا ابو يوسف ما لا نو والنوو ما لا سل وحاي تكون وحاي نيسنوا ظهر وحاي نيسن وحاي تكون الجمعه سل ما لا نو ونوو ما لا وحاي سل طيبًا كسر كسر أفرط طيب وكان يسمع على قول كان سرق جحا وكخره مرقو كخيضه هو الله سياسا طيب هذول عنده بسوقارو وكوخ لي شيء كورينا فقعت له ابو هو راجح ماي اللهم عليه تكلا قال ما لك ما لك وحي الله تعالى في لذيك يسيبه الزحام يوم الجمعة المالك الجمعة وفيركع ركوعية ولا يقدر أعوذين على أي سجدين السجود أو منك السجود بأي حتى يقوم الإمام إمامك الله سواءك عي أو صلاة الدماء سواءك عي أو يفرق الإمام إمامك فارغي من سلاتي سلاتيسا إنه يسوي انقدر هدو أعوذ من كاسي على أي سجدين السجود إن كان عطوها قد ركعك ركوعي فليسجدها السجود قام الناس ذاتهم رخي و اذا قام اذا قام الناس ذاتهم رخي كسوكعانو ميرو كسجودا الى سجوده فلان وي لم يقدر هذونا اوذ على اي سدين سجوده حتى يفرغ الامام امامكم الله كفارغ من صلاته سلاديسه فانه احب الي كصاح حقا لوكل كعاد بان يحيى الى ان يبتدئ صلاته وسلاديسه احبوا الي حقا لوكل كعاد بان يبتدئ الصلاه وسلاديسه min ki salaadii u saarinayay maal aan la meel uu ruku ku ku sujuudo baa laakiin uu ruku cay waxa u baahan marka kaas imaamki iyo dadka marka kasoo kaama meel aanu sujuudi karin marka dadku soo gaarayaan meel uu ku sujuudo geebaadu waa ka waran sideedaba waxa samayn oo salaadiba laga baxay intu taagnaay sugayiba afar boot uga bilaabaan ma saxarad قيل المعمر خمقات سرادي قيل عطين مقلتها اول لما قلتها كطي يمسحي كرغي مرق حد يبو ساجود لها لو حويا صرادو فردكم جمع ابو طوال صحته نور وايلو تشربيلها للضروره تبنوت كاميرا وحده ما يمر الله سبحانه وتعالى و الضوا الضوا تطريح المحظورات كله ضروره كل وكل محضور مع الضروره قبل ما تحتاجها الضروره اللهم صل على قف تنلوا قفكي واحد ma'u quruku ana waay meenu kusujudana waay salaadiga imamkii ka waafaq muxuu salaayn usubillaah marhudo wa dii wa shukriyaa wa sidaas yaasiin aku tagay sheikh madhhabu shaafi'i horta sidaas u qaba wa haq qaba imaamu يونس ابن كلية قانون يزيد الايلي اضر صور لكلية قنوه ابن منذر ومن الشافعيه كما اف شافعيه ماشي وكل يقول له شيء وذو المذهب كلي سواء شافعي ابو بكر منذر حضر مع ذلك وحاول يضل ارقام الشافعيه الارقام تاع الشافعيه واثروا هي افطاشافعتي محمد ابن منذر وافط محمد محمد ابن منذر محمد بن خزيمه محمد الجليل الطوري محمد نصر المروزي أفر تأسوياً أركان وشافعية مرحلة شافعية لكي ترسل الله على أقوى أفر تأسوياً كماماً بحضر أفر تأسوياً سيدة وبدنها خلق كوطن ومتعسل وحاوية دوسعان وبدنها أرقان وشافعية تورق منها أرقان طواء أفر ترسل أفر, يكو... أفر, ده... أفر محمد وكما تجدين سبك وكفة إليه أفر محمد ونصر وناليه ونصر ونصر وناليه ونصر ونصر ونصر المهم رقص ساسه طبعا حصل البصل المخي وزعي ابو حنيف احمد هذو اربع المداهب هي شرفه عنتره يوطن ساسه كتجد لكن هو حكوي بحنفيتي حنفيتي وحي قبال ابو حنيف هو القول بكره عشان لكن مدانكيسا سده اصلك هو هويان اا وحي قبال مركا سحوا ويا لهم سعان ام يما inu dhuhur talo inu marxa xawayan dhuhur oo dhameystiray qabaan xaqoolada hore ee imaamu malik oo kamid yahay imaamu shafi ee ayuub saxthiyanu kamid yahay quryaha sunnasa asaasiga ku tiri marta laakiin xanaasiyadu qowl waxay qabaan kaddugan bay qabaan oo waxay qabaan salaadisu waa saxiiyaha qabaan laana wax la ربما هو مسبوك وكلام بيلاي مسبوك وصول انتي كتلتين وما تقوله وكأنه هو مسبوك وكلام بيلاي وقفلونه للأخرى هل قاس المنوي يا رجاص طلعينه سياسة على حاجة باب الحباب يفي من رعف رع رع قفك السنقررية ومالجموعة الجمعة قال الماري وحوري من رعف قفك السنقررية وكيماده يوم الجمعة مالك الجمعة والإمامنا يخضو خطب ذنه يفخر الجبحة فليم يردع صلقنه حتى فرغ الإمام إمامك الله كفرق من سلاة سلاة إزة فإنه يصلي وتكني أربعنا فارق يوم هذا كفتكاس قال ما المحوري في الذي كيركع ركوعي ركعة من ركعب ركعب الله تكني معلم إمامك بن عيزة يوم الجمعة مالك الجمعة ثم يرعف مرخاص الصنكي بقره فيخرج بحي فياتي من خاصه والقصر الامام امام كنو سكدي اركعه اثنان لمده ركعتين ما لم يذيق ان خو يبني ركعه اخرى ركعتش له بكدسي ما لم يتا كل سنهن من كان بحي لله ربنا سوقينا نريد ان صلاه ديالنا بينتو كيدي غاسي انتو ديغاكمقنا فواحد عاد مره نسخوا يا وكم حش ترادي وعليه ومالك ما خلاب الوقت الا قاضي حدي امان كم اروع في الصحبه حديرك عدى اولتك نن كانا اورحل انت اوديك يسكسو هاجينيه وحا ويا حرب عالم جتنا وغرام على سلاتي و وهي لميتهي صلاه هذا السعودي هذا اللهيب انت تبدا تبدا بحضوه فصل ما دون سيده لا وقت او حسوساتنا لو انت بتعملو لا ما بي ما تخندي كل وياه ابو لكن ابو سوشكي اي وحيد عمر خسويه قال ملقو حول ليس على من قست الشمال عفوا قر الاول سابه وعمر لا بد له لغمار مان ويا من خروجي بحتان وبحي ايستادن للامامه امام امر امر او اسامه و قدعه عمره عمره عمره خاصه الله يبد الله لكما رمال عوته من الخلوج ينو كبحه أن يستأذن الإمام إمام كأنه قائنا طلبه و مباهنه يوم الضعاته عليك دعانه إذا أراد مرخوطه أن يأخذ جنوب بحوم بدون إمامكم صلاة اليهوران نسوك إياه وحوم مرخه إياه قاعده ما يوم بإياه اللهم استعاوه عليكم هذا يوم هذا والله على صل الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حات النوب الكتابه لو سمحت هي وحان بران